بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة موري أربعين عاماً على انطلاق دور القرآن بدولة الكويت يسر إدارة الدراسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تضع بين أيديكم إصدارها المتميز بعنوان دور القرآن والذي يضم مجموعة من الأناشيد المتميزة التي تلقي الضوء على تاريخ دور القرآن وحفل جائزة التميز ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الإصلاحية ومراكز الأترجة بالإضافة إلى وقفية دور القرآن والآن نترككم مع هذا الإصدار سائلين المولى جل وعلا أن ينال الرضا والقبول والدول صرح ما يزود وكتاب ربي غاية ثم سيرة باسم الرسول دور وكم بيت وبيت يا مبنى وصيت وصيت لأن كتاب الله دخل كل النواحي بالكويت كل النواحي صفا يوم كتاتي بالوفا داخل بيوتا لا لهم صوت تراتي لا دور وتاريخ ناصيل والجيل غطى كل جيل والكل يشهد من عمر لا صار ما منها مثيل لا صار ما منها مثيل واكتب ربي آية ثم سيرة باسم الرسول دور وكم بيت وبيت يا ما بنوصيت وصيت لأن كتاب الله دخل كل النواحي بالكويت كل النواحي بالكويت دور وقت مع الزينا يجور والعهد يبرق من طوّر من فوق جرّات البنود يا دورنا تستاهلين دامك مع العليا سنين والقلب ينبض بالوفاة والجين مرفوع الجبين والجين مرفوع الجبين in the name